أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطحى والليل إذا سجى ما تعنك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فت Alem yedek wa wa a.